شرح السنة للإمام المزني الدرس الرابع عشر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولالحاضرين ولجميع المسلمين قال العلامة المزني رحمه الله تعالى الصحابة رضي الله عنهم ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فهو افضل الخلق واخرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعه في قبره ونثلث بنورين عثمان بن عثمان بن رضي الله عنه ثم بن الفضل وتقى علي بن ابي طالب رضي الله عنه ثم ثم الفضل وتقى علي بن ابي طالب رضي الله عنهم عنه مجمعين ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم اجمعين ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم صارا لدينه فهم ائمه الدين واعلام المسلمين فرضي الله عنهم اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يتكلم علماء وعلى الصحابة وعلى الخلفاء الراشدين ويذكرون فضلهم ويذكرون خلافة الخلفاء الراشدين وفضلهم وترتيبهم في الخلافة ويذكرون أيضا الفضاء بقيه بقية الصحابة رضي الله عنهم وأنت تعجب كيف يدخل ذلك في العقيدة العقيدة هي الأمور الغيبية وهذا من الأمور المشاهدة التي شاهدها الناس ونقلت واتنقلت في التواريخ فكيف مع ذلك يدخل هذا في العقيدة الجواب أن في ذلك رد على الذين كفروهم وهم الرافضة هؤلاء الرافضة حدثوا في القرن الأول وذلك لأنهم لما استخلف علينا وتولى على العراق سار فيهم سيرة حسنة فعند ذلك لما أرأوا سيرته زين لهم الشيطان أن يعبدوه فأجاء أحد, احد الأولاد يقال له ابن السودق. فقال إنه إلهكم إنه ربكم فاسجدوا له فقالوا فيه وسجدوا له ولما فعلوا ذلك معهم تعجب أتسجدون لي أنت ربنا عند ذلك أكاتلهم خد خديد أضرم فيها نارا واحرقهم فيها على إصرارهم على هذا اصروا وصبروا على أن يحرقوا من النار أهل أجل هذه الأكداء التي رسخها من السوداء في قلوبهم هذا أول ما حدث هذا الغلو وقد يقال إنه اخف بعد إحراقهم وضعف ولكن لا يزال أهل الإحراق يحبون علي رضي الله عنه ولما كانوا يحبونه كانوا يتتبعون الأخضر التي يضع في أغرائها ولما استولى بن أمية كان أمراؤهم وكذلك عامة من تحت أيديهم يبغضون عليا لاعتقادهم أنه شارك في قتل عثمان وهو بريد هكذا ولم يزالوا يصرحون بلعنه على المنافر وشيعته واحبابه يسمعون فلم يصبروا على ذلك خصوصا لما استول الحجاج على العراق حيث أنه ما كذا عشرين سنة يلزم الخطبة إلعنوا علي على المنابل أحبابه الذين يحبونه لا يستطيعون التحمل لا يستطيعون أن يصبروا على هذا اللعن على هذا السباب فكانوا بعد كل جمعة يجتمعون يتذاكرون فضائل علي ودخل معهم من يريد ان يرغبهم فصاروا يكذبون يخترقون احاديث لا اصل لها يدخلونها في كتبهم او يدخلونها في اذهانهم ليعظموا شان علي ولم يزالوا كذلك الى ان احدث أقتل الحسين ولما قتل الحسين ازداد غائرهم على الذين قتلوا وازدادت محبتهم له وغلوا فيه والحصل أنهم دائماً وهم يتذاكرون فضائل علي والحسن والحسين وفاطمه ويغارون في ذلك ثم اذا بد ان اتباعهم قد يتعجبون اتكون هذه الفضائل لعلي ومع ذلك لا يكون هو الخليفه ما المانع ما السبب الذي جعله هو الخليفه الرابع لو كانت هذه الفضائل له ثابتة ما كان إلا الخليفة الأول كي يكثر هذا السؤال من عوامهم عوام أولئك الأتباع اولئك الرؤساء فقالوا لا بد أن نتكت عوامنا حتى لا يشكوا في محبة علي كيف أن أقول إن الصحابة كتموا الوصية إن الوصية كانت لعلي بالخلافة ولكن الصحابة تآمروا وكتموا الوصية وقالوا إنهم هموا بقتل علي وبإحراق بيته وفيه فاطمه وفيه معه الزبير وبعضهم فلذلك أخذ يسبون أبا بكر أنه مقتصب وكذلك أيضا عمر أكلهما مقتصب لهذه الخلافه ولم يزالوا كذلك وإلى هذا اليوم ورواياتهم كلها كذب أنقل عن الشعبي عامر بن شرحيل أنه يقول ما رأيت أكذب من الرافضه لو كذبت لهم حديثا على أن يملؤوا لهذه الزاوية ذهبا لفعلوا يعني أنهم يكسرون من الكذب في فضل علي وفي القدح في خلافه الخلفاء قبل وفي خلافه الله وفي وفي جميع الذين بايعوه فلما كان كذلك اشتهروا بهذا القول تمكنوا فيما بعد لما خرج زيد بن علي ولد زين العابدين علي بن الحسين ودعا إلى أن يكون خليفة أجعوا إليه وقد انتلأت قلوبهم حقدا على أبي بكر وعمر فقالوا نبايعك على أن تتبرأ من أبي بكر وعمر فامتنع وقال هما صاحبا جدي كانه يقول لا يمكن ان اتبرع منهما فقالوا إذا ارفضك فرفضوه وامتنعوا عن يبايعوه واتموا رافضه وبايعه اخرون يتبرعون بني اميه وثم الزيدية هذا هو السبب فهذا السنة ينكرون طريقة هؤلاء وهؤلاء ويقولون الخليفة أبو بكر رضي الله عنه وبعده عمر ثم عثمان ثم علي ثم بعد ذلك تولى الحسن ولم تقتل مدته ثم بعد ذلك تمت الخلافه لمعاوية يقولون إنه خير الملوك ملكا أداء بعده ابنه يزيد وانما لما أن يزيد قتل الحسين في خلافته فيتهمه الرافضة بالغضاء انه قد رضي بذلك فصاروا يحملون عليه ويلعنونه ويسمونه وينقلون عنه فلما فعل فلما حدث هذا فخلعوا إلى خلافته أهل المدينة فقالوا لا نبايعه نخلع خلافته ولما فعلوا ذلك أرسل إليهم جيشا أفقاتلهم ولما انتصر عليهم أفسد في المدينة وهذا أثر اخلع الطاعة لما أنهم قالوا نخلع يزيد كان من اثار ذلك أن أرخل الجيسا يقول له رجل يتعل له مسلم في العقبة والسلف يسمونه مسرف بعد ذلك يمكن أن بعض الصالحين دعوا على يزيد فماتوا وهم وقد توجهوا إلى مكة وفيها ابن الزبير أي فلما مات مات يزيد رجع الجيش وترى وهتمت أخلافة عبد الله بن الزبير ومع ذلك ابن مروان اشتقلوا بالشام وكانت الجيوش والذخائر عندهم واستمروا على ذلك إلى أن أقتل ابن الزبيت هتمت الخلافة لبني مروان إلى أن انتهت خلافتهم بعد أن قويت إيشاوكة بن العباس في سنة 32 ومئة فهكذا نقول اننا نقول بفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبالاخص الخلفاء الراشدين واولهم ابو بكر الصديق له من الفضائل الشيء الكثير فضائله وذلك لأنه أول من أسلم من الرجال أقالوا أول من أسلم من الرجال أبو بكر وأول من أسلم من الصبيان علي ومن النساء خديجة ومن الموالي زيد بن حارثة ومن العبيد بلال ولما أسلم أبو بكر كان ذا مال فكان يشتري العبيد الذين يعذبون ويعتقهم ونزل فيه قوله تعالى أقد أفلح من تذكر وقوله تعالى ألما ذكر أبا بكر الذي يؤتي ماله يتذكر وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتلاء وجرب به الأرض الأعلى ولا سوف يرضى فهكذا أنزل فيه هذا القرآن ولما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذبه اهل ورأي قريش وقالوا كيف تصل إلى بيت المقدس وترجع في ليله هذا مستحيل جاءوا إلى أبي وقالوا إن صاحبك يزعم أنه اسري به في ليلة واحدة من المسجد الأقصى إلى الحرام من المسجد الأقصى ورجع في ليلته فقال صادق أني أصدقه بأعظم ذلك أصدقه بخبر السماء أن خبر التنع ينزل عليه بلحظات ونزل في ذلك قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم والذي صدق به هو أبو بكر فنزل فيه القرآن ومن فضله أنه عثاني اثنين لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الهجره كان عنده راحلتان فقال عندي واحده لي واحده لك فقال صلى الله عليه وسلم بالثمن ثم انهما علم ان قريشا ياتمرون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فخرج في الليل مختفي اليه وصعد جبل رفيعا جبل هو جبل ثور واختبأ في غار فيه المشركون صعدوا للجبل وداروا حبيا راسه ولم يجدوا فيه أحدا وكان ابو بكر ينظر إلى أقدامهم فيقولوا لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما فنزل في ذلك قوله تعالى أن يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وله فضائل كثيرة ولما كان هو المبالغ في الصدق الصد... الصد... لك النبي صلى الله عليه وسلم الصديق لهذه الايه الذي جاء بالصدق وصدق به لانه مبالغ في التصديق كلما جاءت آية او جاءت قصه قال انا اصدق بها فهو أمين الصديقين الصديقون رتبة تلئ الأنبياء ذكرت في سورة النساء ويقع الله ورسوله أولئك من علينا نعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بدأ بالنبيين ثم بالصديقين ثم بالشهداء. يبكر في الشهداء عمر لانه شهيد وكذلك عثمان لأنه شهيد وعلي لأنه شهيد لأن كل منهم قتل ظلم فهكذا من النبيين والصديقين وفي ذلك أيضا قول الله تعالى في سورة الحديث والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم هكذا يعني هم الصديقون دل على أنه مبالغ في التصديق ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت له عائشه لو أمرت عمر فكرر وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت له عفتة فقال المرء ابا بكر هل يصلي بالناس إن ان كنا صواحب يوسف فصلى بهم ابو بكر تلك الايام سته ايام او سبعه ايام المرض ثم أه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أرأوا انهم يبايعونه يبايعون ابا بكر وقالوا رضينا لدنيانا من رضيه النبي صلى الله عليه وسلم للجيننا إذا كان هو الذي أجعله إماما لنا في الصلاة أفك ذلك أيضا أن أجعله إماما لنا يعني أنك فوافقوا على ذلك وجاءت أيضا عدله كثيرة تدل على صحه خلافته فمن ذلك حديث فيه اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر يدل على تنصيصه على انهم الذين بعدهم وكذلك ايضا نص بقوله عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي سماهم وهون هؤلاء الخلفاء الأربعة هم من الخلفاء الراشدين المهديين وذكروا أن امرأة كلمت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الشأن ثم إنها قالت أقال أرجعي قالت أرأيت رجعت ولم أجد كأنها تعني الموت فقال فاتي أبا بكر وله الفضائل كثيرة رضي الله عنها عنهم ثم ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم مرة هو وعب بكر عمر عثمان وعلي على جبل احد فرجف بهم الجبل فقال اثبت ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهدان هذا أيضا تذكية له بأنه من الصديقين بعده لما تمت الخلافة له ارتد الاعراب الذين حول المدينة وهبتهم الله أغار بعضهم على المدينة ليقاتلوهم فصمد أبو بكر منهم معه، وحزموا أولئك الأраб الذين جاءوا ليستولوا على المدينة، وكانت هذه أول علامات النصر. بعد ذلك أرسل جيشا إلى المرتدين في كل الجهات، وكان من جملتهم عدي بن حاتم. فذهب إلى قومه طي وثبتهم وانضموا إلى الجيش ثم غزوا وقاتلوا حتى رجع الذين ارتدوا في تلك السنة وقاتلوا أيضا الذين صدقوا مسلمة فكانوا أكثر من 120 ألفا ولكن أما ثبت فقلت له ودخل الباقون في الاسلام في بيعه ابي بكر رضي الله عنه وهذا من توفيقه وتسديده المملكه النجد والحجاج وكل ما حولهم لما انهم ارتدوا ثبت بعضهم كأهل مكه واهل الطائف واهل المدينه والذين ارتدوا رجعه في تلك السنة هذا من فضله ومن حسناته أنه استخلف عباءه عمر لما حضره الموت استخلف عمر رضي الله عنه مع أن خلافتهما دامت لسنتين وأشهر ولكن فيها أثر وفضل وفضل كبير لما صفت المملكة يعني ونجد ما حولها أرسلوا الجهاد إلى الشام لقتال أهل, أهل الشام استمروا فتحوا فتحات بعد ذلك كان الذي يقاتل كأمير خالد من الوليد وكان موفقا حتى أن أبا بكر قال تعجز النساء أن يلدن مثل خالد وقد سمناه النبي صلى الله عليه وسلم سيفا سيف الله سيف من سيء في الله فيسمى سيف الله ولكن عمر رضي الله عنه أراد أن يبين أن النصر من الله الا انه بسبب القائد فلما تولى عمر رضي الله عنه عزل خالدا وامر ابا عبيده من الجراح ولا شك ان ابا عبيده افضل لانه من العشره ولانه من السابقين وأما خالد فانه ما اسلم الا سنة, سنه ثمان فبينهما فرق واستمرت الجيوش لما استخلف عمر اخذ يجحد الجيوش ففتحوا الشام ثم توجهوا ايضا الى العراق وتم فتح العراق كله في خلافه عمر رضي الله عنه وطردوا مالكهم اسمه الزجرد الذي هو ملك الفرد ثم امتدوا ايضا الى خراسان الذي هو ايران وفتعه به متعان كثيرة في خلافة الخلفاء الثلاثة وهكذا نعرف بذلك فضل الصحابة رضي الله عنهم. عمر رضي الله عنه أسمي الفاروق وذلك لأنه لما أسلم فانلق الله بإسلامه بين الحق والباطل كان اولا المعاد للمسلمين ولكن خلف الله بكلبه الإسلام فأسلم وكان المسلمون كله وكانوا مختفين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم فلما أسلم قال يعني ماذا نختفي لا بد أن نخرج ونعلن اسلامنا ونصلي في المسجد الحرام فخرجوا وذلك بعد ما اسلم حمزه واسلم عمر فيقولون ان اسلامه كان فتحا وان خلافته كانت نصرا ورد فيه فضائل كثيرا وكان له موافقات كلما قال قول نزل القرآن بموافقته منها ثلاثا صرح بها يقول وافقت ربي في ثلاث كما هو معروف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من المحدثين أيكم يا ذي علمتي محدثون فانه عمر ذكر أيضا من فضائله أن الشيطان يخرج منه ما لقيك الشيطان في فجا إلا سلك فجا غير فجاك ولما ذكر الله عليه وسلم قال أتيت بلبن فشربت منه حتى إني لا أجد ري في أظافري ثم أعطيت فضلي عمر ماذا أولته قال العلم يعني أنه من الذين فتح الله عليهم العلم كذلك يقول صلى الله عليه وسلم عرضت علي أمتي وعليهم فيها وأجر منها ما يبلغ السجي ومنها ما فوق ذلك وعرض علي عمر وعليه كميص يجره ماذا أولت ذلك قال الدين هكذا له فضائل كثيرة أبو بكر عمر وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجعه بكبره لما مات أبو بكر أوصى بان يجهن إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم ولم أقعن عمر طلب من عائشة أن اعتادنا ليدهن إلى جانب أبي بكر فدفن الثلاثة لعجرة عائشة فهما ضجعا يقول العلماء منزلتهما منه بالحياة كمنزلتهما منه بعد الموت فهما في الحياة وزران لا يخرج إلا بهما ما تخلف أحد منهما في غزوه من غزوات عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الوزيرين له كذلك يقول علي رضي الله عنه لما دفن عمر يقول اني لا اتحقق عنهما سيد فنان لاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ذهبت أنا وأبو بكر وعمر فجزم أبو علي بأنه سيكونان معه بعد الموت هكذا ولما طعن عمر رضي الله عنه كان الذي طعنه مجوسيا وظلام للمغيرة يقال له أبو لؤلؤ وذلك لأنه كان نجار يعمل الأرحى الرحى التي يضخن عليها فجاء إلى عمر وقال أكلم مولا يخفف عني من ضريبة فقال أنت صانع وأنت تحسن وأنت عندك قدرة فاضمر له العداوه وقال لاصنعن لك رحى يتحدث بها الناس في كل مكان فقال عمر رضي الله عنه توعد للخبير انه سيقتلني عم هذا الخبير وصنع سكين لها طرفين لها راسين ثم انه سكاها سم ولما كبر رضي الله عنه في الصلاة ثلاث الصبح تقدم إليه وطعنه بها في بطنه ثلاث طعنات بكر بطنه وفكر أمعاه حتى فتعمر وقال أقتل الكلب، ثم إن ذلك العذك جعل يمشي على الناس ويطعن هذا ويطعن هذا حتى طعن الثلاثة عشر قالوا مات منهم سبعة حتى فطن له رجلا وألقى عليه فرنسا ووقف عليه ولم منه أنه نحر نفسه اقول الألعات هذا يفتخر به الآن أهل إيران ويجعلون له فاضل وعندهم قبر يقولون هذا قبر أبي بلؤ لأن تبغك به لأنه الذي قتل عمر ولا يزال الظافضة يطعنون في أبي بكر عمر ويلعنونهما حتى في, حتى في أورادهم لهم مرد مشهور يقرأونه في الصباح والمساء يوصي, يوصي به الخميني وكذلك غيره مطبعا في بعض كنتم بهم وشرحه بعضهم أوله اللهم الآن فنم القريح وجمتيهما وطاغتيهما وابنتيهما أظمت العمر وما عندهم صنماء يفسرون بذلك قوله تعالى هلم ترأي للذين تنصيب من الكتاب يؤمنون؟ بالجبت والطاغوت الجبت والطاغوت أبو بكر عمر هكذا يقول هؤلاء لأنهم الله نهلث بعد أخوان بذن عثمان بن عفان رضي الله عنه لماذا سمي قبل أن ينزل الوحي تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم ركية وأسلم وهي عنده وهاجر بها إلى الحبشه ورجع إلى مكة ثم هاجر ايضا إلى المدينة وماتت سنة سنتين من الهجرة وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم ابنة زالية هي أم كرثوم فزوجه أم كرثوم وبقيت عنده نحو خمس سنين وماتت بعد ذلك وقال صلى الله عليه وسلم لو كان لنا ابنة ثالثة لزوجناها عثمان فلما كان له بنتان زوجتان سمي نورين له فضائل وهو من العشرة المبشرين بالجنة هو ايضا من الوهاجرين مرتين كذلك أيضا عندما هاجر إلى المدينة صار يتجر وفتح الله عليه وكثرت عنده الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر معونة وله الجنة اشتراها عثمان وسبلها لها كان فيها ماء طيب أجعلها وقفا وصار الدلوه بآكسة إلى الدلاء ولما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على, على غزو على غزو التبوك على غزو الفرس أو الروم هناك عند ذلك حتى الصحابة على أن يتبرعوا فجاء عثمان بألف دينار وصبها بعجل النبي صلى الله عليه وسلم كنفقه وجعل يكلمها ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم حتى على التبرع فقال عثمان علي مئة بعير أبي أهلاسها وأقتعبها حتى مرة ثانية قال علي مئة بأحلافها وأتابها إلى أن تبرع بثلاث مئة فلذلك يقولون إنه الذي جهز جيش العسرة هذا من أفضائله سار في خلافته لمستخلف أسيرة حسنة إلا أنهم أنكروا عليه أنه جعل جعلها قربى لاقاربه في الايه قوله تعالى برمانه ما من شيء عند الله الا ما الرسول الله ورسول القربى كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله لاقاربه الذين هم بنو هاشم ولكن عثمان جعله لاقاربه الذين هم بنو اميه اف عليه مع انه ما ظلم ابن هاشم ابن عاشم أخذوا أموالا كثيرة فأنكروا عليه لماذا رأى أن قوله له عن اقارب الخليفة هذا هو الذي حمل بعضهم على أن عليه فار عليه اعراب من العراق ونهوه محصروه إلى أن قتله رضي الله عنه وسمى شهيد شهيد الدار يقول فيه بعض الشعر ضحوا بأش مطاع وأن السجود فيه يقطع الليلة تسبيها وقرآن يعني جاء له كأضحية أباده الصاحب الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين من نسبة إلى علي قد عرفنا أن الرافضة يغلون فيه غلو زايدا قد يصفون يصفوا بعضهم أب الربوبيت كما في بن السوداء وكذلك كثيرون يدعون أنه هو الرسول أن جبريل كان مأمورا بأن ينزل على عليه وأنه صار فالنبوة والوحي إلى محمد ولذلك يقولون في تشفدهم خان الأمين خان الأمين خان الأمين وصدها عن حيدر حيدر إلى كبو علي هكذا زادوا الرافضة إلى أن عبدوه ويعني شبه عبادة أولئك الذين سجدوا له فالحاصل أن نصدق بخلافة أولئك ونترحم عليهم ثم بعدهم السبعة الباقون من العشرة نظمهم ابن أبي داود في حائيته سعيد بن سعد بن ابن عوف و طالحة في أهد الزبير الزبائر الممده هؤلاء هم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الذي هو ابن عم عمر رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص وأبوه اسمه مالك من بني زهره أخوال النبي صلى الله عليه وسلم عز الرحمن بن عوف من المهاجرين الاولين وهو ايضا من بني زهره اقوال النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ابن عبيد الله من المهاجرين ومن بني تيم عن الذين منهم ابو بكر رضي الله عنه تيم بن مره عامر الذي هو ابو عبيده عامر بن عبد الله بن الجراح ويسمى امين هذه الامه الزبير ابن العوام هو ابن عم خديجة أو أبوه ابن عمها خديجة بنت خويلد وهذا الزبير من العوام ابن خويلد هؤلاء هم العشرة أوجب لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في جنة شاهد لهم بذلك يقول رحمه الله ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للتفضيل أن هؤلاء الأشرى أن نحبهم نترف بهضائلهم حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعجعل لهم حقا أوجبه لهم نخلص لكل واحد من المحبة بقدر ما أوجبه لهم النبي صلى الله عليه وسلم للتفضيل ثم سائر الصحابه من بعدهم رضي الله تعالى عنهم اجمعين نعترف بأن جميع الصحابه من اهل الجنه ومن اهل الرشد الذين نزكيهم ونعرف فضلهم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وثبت ايضا انه قال لا يدخل النار احد بايعت تحت الشجره الذين بايعوا الهن واربعمائه وزياده ويقال بفضلهم يعني بفضل جميع الصحابه ويفترون بمحاسن افعالهم اي حسناتهم وجهادهم وصبرهم وصلواتهم وصدقاتهم منح ذلك ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم اي ما حصل بين بين علي وعائشه ومن معها في وقاعه الجمال نقول كل منهم مجتهدون وكذلك بين اهل العراق واهل الشام كما في وقاعه الصفين وغيرها نمسك عن شجر بينهم وكذلك ما بينهم الخلافات نشهد بأن خيار أهل الأرض بعد نبيهم أن الخيار أهل الأرض نقول ارتباهم الله تعالى أهل نبيه وجعلهم صحابة الله خلقهم انصارا لدينه قاموا بذلك رضي الله تعالى عنهم قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضو عنا السابقون المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى حبشة أو من مكة إلى المدينة هؤلاء المهاجرون الأولون والأنصار الذين أسلموا بالمدينة من أهل المدينة من الاوس والخزرج والذين اتبعوهم بإحسان الذين آمنوا بعدهم إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قال الله رضي الله عنهم ورضي عنه, عنه أعد لهم جنات تجري تحتها أهلنا خلقهم أنصار فهم ائمه الدين وأعلام المسلمين هذه نصباتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين ها هنا والله أعلم وصلى الله على محمد.